129. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم 120. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين